بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواده تلقون إليهم بالمواده و قد كفروا بما جاءكم من الحق وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُفَرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغِيَاءِ أَمَرَضَاتِي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 Ya أيها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله اعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن